رجل اشترى سيارة جديدة وقام يلمع سيارته الجديدة فخرج ابنه الصغير الذي يبلغ من العمر ست سنوات فدنا من أبيه وأبوه يلمع السيارة الفارهة فأخذ الصغير حجرا صغيرا وأحدث خموشا في جانب السيارة غضب الأب وجاء مغضبا لو راى ابنه على معصيه ما غضبك هذا الغضب فغضب وجاء من شده الغضب فاخذ حديدا كان ملقا على الارض وامسك بيد الصبي الصغيره وجعل يضربها حتى كسر اصابعه وهو في قمه الغضب ما يشعر ماذا يصنع والصبي يصرخ وهو لا يسمع صراخه فتحطمت الاصابع وأغمي على الصغير فأخذه أبوه وذهب به إلى المستشفى حاولوا إصلاح ما تبقى وضعوا عليها بعض الشاش والأبو جالس بجانب ابنه والابن يمضي إلى أبيه ثم يقول يا أبتاه يا أبتاه متى تنمو أصابعي متى تنمو أصابعي حزن الاب حزنا شديدا وما استطاع ان يرد على ابنه فخرج والدموع تسيل على خده واتى الى السياره وجعل يركلها بشده ثم اتكى ونظر الى الخدوش التي احدثها ذلك الابن الصغير بتلك الفطره التي فطره الله تعالى عليها فلما نظر الى تلك الخدوش ازداد حزنا واسفا لأنه وجد تلك الخدوش أن الابن الذي بدأ يكتب بعض الأحرف إذ به نقش أنا أحبك يا أبي أنا أحبك يا أبي انظر لهذه الفطرة في هذا الصغير ولذلك القلب القاسي من ذلك الأب الذي ما خاف الله تبارك وتعالى كيف غضب لأجل سيارته وما يغضب لأجل ربه عندما يرى أهله يقعون في معصية الله أو عندما أدخل عليهم أجهزة الفساد والإفساد وهو لا يراقبهم